هذا المقام العظيم لا شك أنه من قدر الله حق قدره وعلم عظمته فإنه قد يصل إلى هذا المقام لكن من لك بها يكرم الله بعض عباده ومن علم عظيم ملكه سبحانه وتعالى ودرة سبحانه وتعالى <تصفيق> <تصفيق> لا أخذ الكون في لحظة لا لك إنما مرد بيوات شيء ما شاء الله كان وما لم يجأ لم يكن شحان أود كلنا لا وندرك لكن الشان فيما يقع في القلوب يا إخواني بوارق الذكرى مسرا الذي أسرى عرفت الله بالسؤال. في الآيات والعبري وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهري وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى, الله فسبحان الذي أسرى الله بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع الكرام أن يقدم لكم هذه المادة سبحانه ملك من ملائكة ملك واحد مخلوق من ملائكة الله ما بين شحمة العلعاتق مسيرة سبع سبعمائة عام لو أمره سبحانه تعالى يقلب الكون لقلبه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد ولا شك أن هؤلاء يدركون ذلك قال سبيان الثوري لحمد بن زيد رحمه الله يا أبا إشمائيل ترى الله يغبر لي قال والله لو خيرت بين محاسبة أبوي ومحاسبة ربي لاخترت محاسبة ربي وأرحم سبحانه وتعالى إن ربي أرحم بي من أبوي وهذا والفق بعينه مع عظمة سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياه يفرح بهذا العبد المسكين الضعيف ولا شك إن هذه المقامات العظيمة تقع لهؤلاء السلام قدر الله حق قدره وعلم عظيمه جلاله وكبريه سبحانه وتعالى قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا المقام الثاني هو مقام المشاهدة يعني كأن يجتهد العبد كأنه يشاهد الله سبحانه كأن الله يراقبه وهو مقام عظيم هذا هما مقام الإحسان وهو الدين كله.قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.